بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم أي بغمبر صلى الله عليه وسلم Boz işte gel, xwat haram da kedi kahwa boyu halal kirdi. Torazamandı gene kana debe, lakat egeda xwalı xuj boyu mihrebana. Qad farad Allahu l-kum tahilte aymalikum, Allahu maula kum, hakim. Beyguman xwa da ina obutan hal xwa kar وَإِذْ وإذ أسر إِلَى إلى بعض أزواجه حديثا نَبَّأَتْ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض بِهِ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كاتك بيغنبر صل الله عليه وسلم بنهاني لا يهند لجنان قسايتي دركان انزاك اوجن قسكاي كربوهويكي خواش بيغنبري صل الله عليه وسلم اجا دار كرب بيغنبر الله عليه وسلم هندق لقساني <تصفيق> باس كردو بيدنگ بو لهنديتري انزاك بيود جنكي وتي شي امي بيغياندي فموي خويزا ناي اغادر بيغاندم ان تتبا الى الله فقد صغت قلوبكما واذا ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير أي حفصه وعائشه قال هر دوكتان توبب كنوب قرين وبلاي خدا نجي خويتي چونك براستي دلتان لا ادا له قراستي واگت پشتي يكتر بگرن لدجي پیغمبر الله عليه وسلم سركوتونا بن چونك بيگمان خوفش جيري اوو هل وه جبرائيلو ايماندار تاكانيش دواي اوان فرشتكانش پشتي واني طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ظنيابا اگر اي و طلاق بدد پروردگار لباتي اي و جنان چباشتل اي و يدات مسلماناني پرواداراني نزاكاراني تو بكاراني خوا پرستاني روزو گران لب اي و جنان چيجان يا ايها الذين امنوا قولوا انفسكم واهليكم نرا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي أواني كباورتان هنا وخوتانو كسو كارتان بپارزن لآگريك كسو تمنيكي آدمي وبرده سَتَارِشْتِي أَوْ آغْرَي دُوزَخْ صَنْ فِرِشْتِي شِدْرَقِي تُنْدُو تِيجي وَ كَنَا فَرْمَانِي خْوَانَا كَنْ لُو كَفَرْمَانِي امْبِي دَدَات وَ صَفَرْمَانِي شِيامْبِي بَدْرِي ادَيْ كَنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا امرؤ لروج دوايده عذر ما النوى سنك بيغمان باداج ددرين ولا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 إنك على كل شيء قدير أي <تصفيق> أوانك باورتان تن هنا و بقرين و بولاي خواب قران و يجي أذكاري تبرور دكار تن و بتن خاتنا و باخاتي كدرواب جيريان دازوجي آوي زور لروجك دا كخواب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسانك كباور ين هنا ولا قلي دا سر Rünyac hi iman yandar <gülüyor> vardı peş yanevo, laila rast yaneva. Dalın ey perverdikarman, rünyac ya keman boz iyadu tuabka, valeman xoşba. Barasti her toyd beser hemuşteğdade salat dary. یا eyuhan Nabi, jahiz el küffar ve almanafikin, wağluğ arayim, wa mewahum jehannam, wa أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجنگ لقل باباورانو دورواندا وتندو تيجب لقل ياندا وزياندو زخا كسرنزاميش زور خراپا ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فخانتهما ثلما يغني عنهما من الله شيئا، وقيل دخلا النار مع الداخلين. خدابو بباوران جني نوح جني لوط بن منهناء و كلجير نكاحي دوبن دداب لبندتا ككان إما إن ذا خيانة لقل كردن كثيمير دكان يننيان توانيش تجلس زاي خوان لدرب خنوا. وَاتَّقُوا نُطَاقَ كِبْرُنَا وَأَجْرَوَ لِقَلَأَ وَانِ كَدْرُنَا يَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ونجني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هر ها خوان نمونه چتری هینا او بو اوان کبروان هیناوا بجنی فرعون کاتکوتی پروردگارم بوم دروز بکلای خود مالک لبحدا ورزگارم بکلا فرعون و کردوکانی ورزگارم بکلا قلی استمکاران ومریم وصدقت بكلمات ربها وفوت به وكانت من القائلين وبمريمي كتى عمران خوي أو كداوين خوي باكر او أو سائمة فومن بياكل للروح خو مانوا وبأوريه نابو بوتكاني فروردكار خوي كتابكاني ولا ريزي فرمان داران دابو